خُبِئَتْ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أَمْرٍ مَّدٌّ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَدِينُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ كُنْتُمْ ۖ ثَمِنَ مَا نُنَزِّلُ فَوَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعٍ أَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نُثْلِكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ